ف إ ذ ا ت أ م ل ت هذا التعريف عرفت أ ن حكم القانون من الطاغوت و أ ن الحاكم القانوني طاغوت ل أ ن ه يحكم بتشريع مضئي لا يستند إ ل ى ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ولا إ ج م ا ع ا ل أ م ة وقد ذكر الله في ع د ة آ ي ه من ا ل ق ر آ ن أ ن الحكم لله و أ ن مرد النزاع إ ل ى الله ورسوله قال الله تعالى إ ن ي الحكم إ ل ا لله وقال ومن احسن من الله حكما لقوم يوقن وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال فان ت ن ا ز ع ت في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وقال ومن ََ لم َْ يحكم َُْ بما َِ أ َ ن ْ ز َ ل َ الله َُّ ف َ أ ُ و ل َ ئ ِ ك َ هم ُُ الكافرون ََُِْ و آ ي َ ت ْ هم ُُ الظالمون ََُِّ و آ ي َ ت ْ هم ُُ الفاسقون ََُِْ انتهى الهامش تفسير ا ل ع ب ا د ة ا ل ع ب ا د ة في ا ل ل غ ة معناها التذلل والخضوع يقال طريق معبد أ ي مذلل وفي الشرع معنى ا ل ع ب ا د ة كما قال شيخ ا ل إ س ل ا م هي ط ا ع ة الله ب ا ن ت ث ا ل ما أ م ر الله به على ا ل س ن ة الرسل وقال أ ي ض ا ا ل ع ب ا د ة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل ا ل ظ ا ه ر ة و ا ل ب ا ط ن ة انتهى فعلى المسلم أ ن يفرد ربه بجميع أ ن و ا ع العبادات مخلصا لله فيها و أ ن ي أ ت ي بها على الوجه الذي سنه رسول الله قولا أ و عملا ش م و ل ا ل ع ب ا د ة ل ل أ ن و ا ع ا ل آ ت ي ة واعلم أ ن ا ل ع ب ا د ة تشمل ا ل ص ل ا ة والطواف والحج والصوم والنذر والاعتكاف والذبح والسجود والركوع والخوف و ا ل ر ه ب ة و ا ل ر غ ب ة و ا ل خ ش ي ة والتوكل و ا ل ا س ت غ ا ث ة والرجاء إ ل ى غير ذلك من أ ن و ا ع العبادات التي شرعها ل ل ه في ق ر آ ن ه المجيد أ و شرعها رسول الله ب ا ل س ن ة ا ل ص ح ي ح ة القوليه ة العملية أو شيئا فمن م صرف ن او لغير الله ي ك ن م ش ر ك العمليه ق و ل ه ت ا ل ى و ن يدعو مع ا ل إلها آخر لا برهان له لا ه برهان به فإنما حسابه عند ربه إنه فإنما آخر عند ف الكافر ل ح وقوله و أ ن المساجد لله فلا تدع و مع الله أ ح د ا ف أ ح د ا جاءت ن ك ر ة في سياق النهي تعم و كل مخلوق رسولا كان أ و ملكا أ و صالحا أ و ل حدوث الشرك إ ذ ا ثبت هذا فاعلم أ ن أ و ل ما حدث الشرك في قوم نوح ولما أ ر س ل الله إ ل ي ه م نوحا يدعوهم إ ل ى إ ب ا د ة الله وحده وترك إ ب ا د ة تلك ا ل أ ص ن ا م عاندوا و أ ص ر و ا على شركهم وقابلوا نوحا بالكفر والتكذيب وقالوا كما في ا ل ق ر آ ن الكريم وقالوا تذرون ولا تذرون ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق لا آلهتكم ونسرا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الآية قال هذه أ س م ا ء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أ و ح ى الشيطان إ ل ى قومهم أ ن انصبوا إ ل ى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أ ن ص ا ب ا أ ي صوروهم على صور أ و ل ئ ك الصالحين وسموها ب أ س م ا ئ ه م ففعلوا ولم تعبد حتى إذا العلم هلت أولئك ونسي, ونسي العلم عبدت قال الحافظ ابن القيم رحمه الله قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم ا ل أ م د فعبدوهم سبب الشرك الغلو في الصالحين ومن هنا نعلم أ ن الشرك إ ن م ا حدث في بني آ د م بسبب الغلو في الصالحين ومعنى الغلو ا ل إ ف ر ا ط بالتعظيم بالقول والاعتقاد ولهذا قال الله تعالى يا أ ه ل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إ ل ا الحق إ ن م ا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته أ ي لا تفرطوا في تعظيمه حتى ترفعوه عن منزلته التي أ ن ز ل ه الله فتنزلوه ا ل م ن ز ل ة التي لا تنبغي إ ل ا لله ولهذا ورد الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أ ط ر ت النصارى عيسى بن مريم إ ن م ا أ ن ا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أ ي لا تتجاوز الحد في مدحي فتنزلوني فوق م ن ز ل ة التي أ ن ز ل ن ي الله بها كما غلت النصارى في عيسى فادعوا فيه ا ل أ ل و ه ي ة ولكن أ ب ى الجاهلون والمخرفون إ ل ا م خ ا ل ف ة أ م ر رسول الله وارتكاب نهيه فناقضوه أ ع ظ م م ن ا ق ض ة وضاهاوا النصارى في غلوهم وشركهم و ب ن القباب في الهامش قلت في منظومه ا ل آ ل ه ا ل س ن ي ة عبد ا ل أ ك ث ر منهم صالحا ونبيا ووليا شهرا كل قطر عندهم معبودهم أ ش ر ك و ه بالذي قد فطرا وقبابا فوقهم قد أ س س و ا خ ا ل ف ا ل م خ ت ا ر فيما حذرا كم حديث ثابت قد ورد قد نهى ا ل أ م ة مما صدرا و أ ب و الهياج هذاك ا ت ق ي عن علي المرتضى قد أ خ ب ر ا تمست امثال و ق بنوا ر مشرف هدمه ه ن و القباب والمساجد على أ ض ر ح ة ا ل أ و ل ي ا ء ووصلوا ا ا ل ل ص ح ي ن و فيها و إ ن كان لله لكن بقصد التعظيم للمقبورين وطافوا بقبورهم واستغاثوا بهم في كشف الملمات وقضاء الحاجات و ر أ و ا أ ن ا ل ص ل ا ة في أ ض ر ح ة ا ل أ و ل ي ا ء أ ف ض ل من ا ل ص ل ا ة في المساجد وقد ورد في الحديث عن ع ا ئ ش ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خ ن ي ص ة له على وجهه ف إ ذ ا اغتن بها كشفها فقال وهو كذلك ل ع ن ة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أ ن ب ي ا ئ ه م مساجد يحذر, مما يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أ ب ر ز قبره غير أ ن ه خشي ان يتخذ مسجدا أ خ ر ج ه الشيخان وجرى منهم الغلو في الشعر والنثر ما يطول عده حتى جوزوا ا ل ا س ت غ ا ث ة بالرسول وسائر الصالحين في كل ما يستغاث فيه بالله ونسب اليه علم الغيب حتى قال بعض الغلاه لم يفارق الرسول الدنيا حتى علم ما كان وما يكون وخالفوا صريح ا ل ق ر آ ن و إ ن د ه مفاتح الغيب لا يعلمها إ ل ا هو وقال تعالى إ ن الله عنده علم ا ل س ا ع ة وينزل الغيث ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م وماتدري نفس ماذا تكسب غدا وماتدري نفس ب أ ي أ ر ض تموت إ ن الله عليم خبير وقال تعالى مخبرا عن رسوله ولو كنت أ ع ل م الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وقوله قل لا يعلم من في السماوات و ا ل أ ر ض الغيب إ ل ا الله و إ ذ ا علمتم أ ن الشرك حدث بسبب الغلو في الصالحين و أ ن ه إ ن م ا جاءت الرسل من أ و ل ه م إ ل ى آ خ ر ه م يدعون العباد إ ل ى إ ف ر ا د الله ب ا ل ع ب ا د ة لا إ ل ى إ ث ب ا ت أ ن ه خلقهم ونحوه إ ذ هم مقرون بذلك كما قررناه وكررناه ولذا قالوا قالوا أ ج ئ ت ن ا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آ ب ا ؤ ن ا أ ي لنفرده ب ا ل ع ب ا د ة ونخصه بها من دون آ ل ه ت ن الهتنا أنواع ا ع ب ا د د ة و أ ل ا اعلموا أن من أنواع العبادة كما سبق الركوع والسجود والطواف والنذر والذبح ل من أن سبق س غ ا ا ا ا ث ة و ل س ت ع ة و ل ل والتوكل ح ف إ ل ى غير ذلك مما مر فدليل الركوع والسجود قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اركعوا و س ج د و ا و ع ب د و ا ربكم و ف ع ل و ا الخير لعلكم تفلحون ودليل ا ل ص ل ا ة والذبح قولهم قل إ ن صلاتي و ن س ك ومحياي ومماتي لله رب العالمين ل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول ل م أمرت م ي شريك ن وأنا ا س وقوله فصل لربك وانحر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر وللحديث الصحيح لان الله من ذبح لغير الله ودليل النذر والطواف قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ودليل الحلف الحديث الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أ ش ر ك وفي لفظ فقد كفر ودليل ا ل ا س ت ع ا ن ة قوله تعالى إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل الله و إ ذ ا استعنت فاستعن بالله ودليل الخوف قوله تعالى وخافوني ان كنتم مؤمنين ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ودليل ا ل ر ه ب ة قوله تعالى فاياي فارهب ودليل ا ل ا س ت غ ا ث ة قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ف إ ن فعلت ف إ ن ك إ ذ ن من الظالمين وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم كما ترى أ ي لا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في ا ل آ خ ر ة ولا يضرك في دين ولا دنيا يعني بذلك ا ل آ ل ه ة و ا ل أ ص ن ا م ف إ ن فعلت فدعوتها من دون الله ف إ ن ك إ ذ ن من الظالمين أ ي المشركين بالله والرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك ومن كبائر الذنوب و إ ن م ا هذا تعليم ل ل أ م ة وقوله وان ي م س ك الله بضر فلا كاشف له الا هو و ا ي ر د بخير فلا راد لفضله وقوله ومن أ ض ل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة وهم عن دعائهم غافل و إ ذ ا حشر الناس ك ا ن لهم أ ع د ا ء وكانوا بعبادتهم كافرين والمستغيث بالرسول إ ن م ا ينادي ويدعو غير الله ك أ ن يستغيث قائلا يا رسول الله أ ن ق ذ ن ي من هذه ا ل ش د ة أ و يا عبد القادر أ و يا دسوقي او يا رفاعي أ و يا بدوي إ ل ى آ خ ر ولا ريب أ ن المستغيث بغير الله داخل في هذه الايه آ ي ة و أ م ث ل ه ا و ك ف يستغيث بغير العاقل المؤمن ا ل ل و ه هذه و يقرأ ا ل آ ي ي ا ت أو س م ع ه ا ومنها و ق ل ه ت ع ا ل المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ى أن يجيب ويكشف إذا دعاه أ اله مع الله قليلا ما تذكرون بين الله في هذه ا ل آ ي ه ان المشركين من العرب ونحوهم كانوا يعلمون انه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إ ل ا الله وحده فذكر ذلك محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه ولهذا قال اله مع الله بالاستفهام الانكاري أ ي ليس إ ل ه مع الله يجيب المضطر ويكشف السوء وروى الطبراني ب إ س ن ا د ه أ ن ه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا ن س ت غ ف برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه لا يستغاث ب ه و إ ن م الركوع ي س ت غ بالله ا ل والسجود والنذر لغير الله فمن ركع او سجد لحي او لميت او نذر لغير الله كان ينذر لقبور الاولياء أ و الصالحين أ و يذبح لهم أ و للاشجار أ و للعيون أ و يطوف بقبر نبي او ولي ك أ ن يطوف بقبر الرسول أ و بقبر علي بن أ ب ي طالب أ و بقبر الحسين أ و الحسن أ و علي بن موسى الرضا أ و عبد القدر ا الجيلاني أ و البدوي أ و الرفاي أ و غيرهم أ و يستغيث بهم في الشدائد ك أ ن يقول يا رسول الله أ ن ق ذ ن ي يا رسول الله فرج عني هذا الكرب المدد يا عبد القدر ا الجيلاني أ و يطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إ ل ا الله ك أ ن يطلب ع ا ف ي ة من مرض له أ و لغيره أ و قدوم غائب أ و يرزقه ولدا أ و ي أ ت ي له برزق أ و يفرج عنه ش د ة و ك ر ب ة أ و نحو ذلك من ا ل أ م و ر التي ليست في ق د ر ة المخلوق أ ن يفعلها ف إ ن ه يكون بكل فعل من هذه ا ل أ ف ع ا ل مشركا بالله العظيم شركا أ ك ب ر لا يغفر الله له إ ل ا أ ن يتوب لقوله تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إ ث م ا عظيما أ م ا ما كان في إ م ك ا ن المخلوق الحي فلا ب أ س ب أ ن تستعين به مثل أ ن تطلب منه أ ن يعينك في قضاء ح ا ج ة أ و إ ن ق ا ذ من غرق أ و حريق أ و ما سوى ذلك ا ل آ ي ا ت ا ل آ م ر ة بعبادته و ا ل م ب ي ن ة عجز المعبودات الباطله ة ذ الذي والذين ا الله في كتابه المجيد من الآيات الآمرة بعبادته والحاثة عليها كما قال الله يا أيها الناس عبدوا وقد تتقون خلقكم من قبلكم أكثر ربكم لعلكم في من من وقال الله وَعَبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا شَيْءًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وقال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا وقال بِهِ وقضى ربك أن مبينا عجز تلك ا ل آ ل ه ة التي عبدها المشركون من أ ن تجلب لهم نفعا أ و تدفع عنهم ب ر ا بل ولا تدفع عن نفسها فضلا عن غيرها فقال إ ن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له و إ ن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وقال مبينا أ ن النفع والضر بيده لا بيد غيره بقوله و إ ن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله و أ خ ب ر الله سبحانه وتعالى أ ن ه يبكت المسيحيين ويوبخهم على إ ب ا د ت ه م للمسيح قال تعالى و إ ذ قال الله يا إ ي س ى ابن مريم أ أ ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أ ن أ ق و ل ما ليس لي بحق إ ن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك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 أ ن ي ع ب د و ا الله ربي وربكم والله يعلم أ ن المسيح لم يامر بعبادته ولا يرضى بذلك ولكن يريد الله من هذه ا ل آ ي ا ت أ ن يبين للناس أ ن ع ب ا د ة المسيح الذي هو من ا ل أ ن ب ي ا ء المرسلين لا تجوز بل ويكون شركا فكيف ب ع ب ا د ة غيره من ا ل أ و ل ي ا ء ومن ا ل أ ش ج ا ر ومن الغيران والكهوف أ ل م يسمع هؤلاء الضالون قول الله مخاطبا لسيد العالمين و إ ن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إ ل ا هو ف إ ذ ا كان الضر النازل بالرسول لا يستطيع أ ن يدفعه فكيف يستطيع الرسول و أ و ل ى من هو دونه أ ن يدفع ضر النزل بغيره أ ل م يسمع هؤلاء قول الله العظيم ولا ي أ م ر ك م أ ن تتخذوا ا ل م ل ا ئ ك ة والنبيين أ ر ب ا ب ا أ ي ا م ر ك م بالكفر بعد إ ذ انتم مسلمون أ ل م ينعى على اليهود والنصارى باتخاذهم أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله كما قال الله تعالى اتخذوا أ ح ب ا ر ه م ورهبانهم أ ر ب ا ب ا من دون الله والمسيح ابن مريم و الفرق م مريم وما أمروا إلا إلها لا إله إلا هو سبحانه عما س سبحانه ي ليعبدوا ح واحدا ابن إلا إلها لا إلا يشركون هو إله ل بين توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة وجهل الكثيرين به فالواجب على كل مسلم أ ن يميز الفرق بين توحيد ا ل ر ب و ب ي ة وتوحيد ا ل أ ل و ه ي ة ل أ ن ه قد أ خ ط أ فيهما كثير من العلماء فضلا عن الجهلاء وذلك أ ن أ و ل ئ ك المخطئين فسروا ك ل م ة ا ل إ ل ه بالقادر على الاختراع أ و الخالق أ و المالك والحال أ ن ا ل أ م ر ليس كذلك بل ا ل إ ل ه يطلق على كل معبود بحق أ و باطل ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لمشركي قريش قولوا لا إ ل ه إ ل ا الله تفلحوا وتملكوا بها العرب وتدينوا لكم بها العجم قالوا أ ج ع ل ا ل آ ل ه ة إ ل ه ا واحدا إ ن هذا لشيء عجاب وانطلق الملا منهم أ ن م ش و ا واصبروا على آ ل ه ت ك م إ ن هذا لشيء يراد من سمعنا بهذا في ا ل م ل ة ا ل آ خ ر ة إ ن هذا إ ل ا اختلاق و أ م ا لفظ ا ل ج ل ا ل ة فلا يطلق إ ل ا على الله العظيم فمشركو العرب كانوا أ ع ر ف بمعنى ا ل إ ل ه من مشركي زماننا و ا ل ب ل ي ة كل ا ل ب ل ي ة والجهل كل الجهل أ ن الكثيرين ممن ينطقون ب ش ه ا د ة ان لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن محمدا ل رسول الله لا يعرفون معنى هاتين الكلمتين معنى لا إ ل ه إ ل ا الله في الهامش شروط لا إ ل ه إ ل ا الله س ب ع ة أ و ل ا العلم المناف للجهل ا فمن لم يعرف المعنى فهو جاهل بمدلولها ومعناها ا ل ب ر ا ء ة من كل ما يعبد من دون الله و إ خ ل ا ص ا ل ع ب ا د ة لله وحده ثانيا اليقين المناف للشك ا ل أ ن من الناس من ي ق و ل ه ا وهو شاك فيما دلت عليه من معناها ثالثا ا ل إ خ ل ا ص المناف للشرك ف إ ن من لم يخلص أ ع م ا ل ه كلها لله فهو مشرك شركا من في ا ل إ خ ل ا ص كما قال تعالى قل إ ن ي أ م ر ت أ ن أ ع ب د الله مخلصا له الدين رابعا الصدق المناف للنفاق ل أ ن المنافقين يقولونها ولكنهم لم يطابق قولهم ما في جنانهم فصار قولهم كذبه ل م خ ا ل ف ة الظاهر للباطن كما أ خ ب ر الله عنهم يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم خامسا القبول المنافي للرد ل أ ن في الناس من ي ق و ل ه ا مع معرفة معناها ر ف ة م ع لكن لا يقبل ممن دعاه إ ل ي ه ا إ م ا كبرا و إ م ا حسدا أو غير ذلك من الأسباب. سادساً، الانقياد أ س ب ب سادسا ا ا ل المنافي للترك ويحصل الانقياد بالعمل بما فرضه الله وترك ما حرم الله والتزام ذلك ل أ ن ا ل إ س ل ا م حقيقته أ ن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله وينقاد له بالتوحيد و ا ل ط ا ع ة كما قال الله ومن يسلم وجهه إ ل ى الله وهو محسن فقد استمسك ب ا ل ع ر و ة ا ل و ث ق ة س ا ب ع ا ا ل م ح ب ة ا ل م ن ا ف ي ة لردها فلا يحصل لقائلها م ع ر ف ة وقبول إ ل ا ب ا ل م ح ب ة لما دلت عليه من ا ل إ خ ل ا ص المنافي للشرك فمن أ ح ب الله أ ح ب دينه ومن لا فلا انتهى ملخصا من كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله انتهى الهامش لا إله إلا من بن حسن بن بن معنى رحمه إله الله محمد عبد عبد فلو عرفوا أ ن معنى لا إ ل ه إ ل ا الله أ ي لا معبود بحق في الوجود إ ل ا الله فلا إ ل ه نفي لجميع المعبودات ا ل ب ا ط ل ة و إ ل ا الله إ ث ب ا ت للمعبود الحق جل جلاله ولو عرفوا هذا المعنى وعرفوا أ ن ما ي أ ت و ن به ل أ و ل ي ا ئ ه م وسادتهم وقبور صالحيهم من الذبح أ و النذر لهم أ و التبرك بتراب قبورهم أ و ا ل ص ل ا ة إ ل ي ه ا أ و الطواف ب أ ض ر ح ت ه م أ و طلب قضاء حاجه منهم لو عرفوا أ ن ذلك ت أ ل ي ه م ل أ و ل ئ ك الصالحين و ا ل إ ل ه ي ة لا تصلح إ ل ا لله لعلموا لعلم ان هذا شرك أ ك ب ر وقد قال الله تعالى اي انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما م ا ل ل ظ ي ن من أنصار و إ ذ ذكرت ل ل ق ا ر شروط ئ ولا لا إله إلا الله ولا إله إلا الله هي كلمة ل ا هي ت ق و و ى م ف ت الاسلام ح ا إ س ل م ومفتاح تهر ا جنة ل نواقد ا ا ل ل إ س من م الجدير أ ن أ ذ ك ر ن و ا ق د ا ل إ س ل ا م فهاك بيانها ا ل أ و ل الشرك في ع ب ا د ة الله قال الله تعالى إ ن الله لا يغفر أ ن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إ ن ه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ا ل ج ن ة و م أ و ا ه النار وما للظالمين من أ ن ص ا ر و م ن ه الله كمن يذبح للجن أو للقبر. الثاني من جعل بينه وبين الله الذبح الثاني لغير للجن للقبر جعل يذبح وبين كمن من أو و ص ا يدعوهم و ي س أ ل ه م ا ل ش ف ا ع ة ويتوكل عليهم فقد كفر اجماعا الثالث من لم يكفر المشركين أ و يشك في كفرهم أ و صحح مذهبهم كفر الرابع من اعتقد أ ن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أ و أ ن حكم غيره أ ح س ن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيث على حكمه فهو كافر الخامس من أ ب غ ض شيئا مما جاء به الرسول ولو عمل به فقد كفر السادس من ا س ت ه ز أ بشيء من دين الرسول أ و ثوابه أ و عقابه والدليل قوله تعالى قل أ ب الله و آ ي ا ت ه ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إ ي م ايمانكم ن انتم ك م ا ل ش ر ط الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي تنبيه. نلفت نظر القارئ ا على نلفت ل ك تنبيه بقية ي نظر ر إلى ل م ح ظ ت ي هامتين الأولى القارئ تتعلق بنطق ل ل ة الآية سورة الصدور غافر في 19 من سورة غافر. حيث نطقها بقلب الصاد إ ل ى س ي ن والدار إ ل ى ط ا ء أ والصحيح ت ء و ا أ ن ا ل ك ل م ة في ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة بالصاد وبنطق الدار ص ر ي ح ة خائنة الأعين وما تخفي أما الملاحظة الثانية يعلم الأعين تخفي يكون خطأ غير مقصود من المؤلف حيث ورد في الشريط الصدور المؤلف التواصل وما أما فربما مقصود من قسمان خطأا ورد مشروع ومنوع اما التوسل بالإيمان, بالايمان بالله ورسوله سليم وصحيح غير اننا نحتاج الى تقييد التوسل برسول الله اثناء حياته فقط اما بعد مماته فيتوسل بالاعمال ا ل ص ا ل ح ة وشفاعته صلى اللهم عليه ل و س مثل اللهم شفع في رسولك كما ورد في الكتاب لذا ج ر ت ت ن ب ي ه ا ل م ك ت ب ة ا ل م ر ك ز ي ة ا ل ن ا ط ق ة بالرياض